وَحُصِّلْ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْقَبِيرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَ مَا الْقَارِعَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَ يَوْمَ يَكُونُ ناسك الفراش المبسوث وتكون الجبال كالعهن المنقوش فاما من فقلت موازينه فهو في عيشه الراضيه وامما من قفت موازينه فامّهوهاويه وما ادراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم تتكاثب حتى ذبتم المقابر كلا سوف تعلمون ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ naim